ا ل أ خ يقول متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ذكر هذه ا ل م س أ ل ة ا ل إ م ا م ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني وقال رحمه الله يكون الجهاد فرض عين في ث ل ا ث ة مواطن الموطن ا ل أ و ل إ ذ ا داهم العدو بلاد المسلمين فيكون فرض عين على أ ه ل البلد على اهل البلد ف إ ن قامت بهم ا ل ك ف ا ي ة و إ ل ا وجب على من قرب منه ان يقاتل معه ويقف في صفهم ف إ ذ ا ما قامت ا ل ك ف ا ي ة بالذين من ورائهم فينتقل ل من بعد الى أ ن يطبق الوجوب على كل أ ه ل الأرض وفي ا ل آ ن أخذت ل س ط ن أفغانستان وأخذت والقتال ا ق ئ مواطن في الشجان ف وفي ي كجميل ر ن وفي و م ا م ت ع د د ة وابناء المسلمين يتفرجون وليت المجاهدين يسلمون من شر بعض الناس يشتغلون بالطاعم فيهم والتقليل من شانهم والصم بالارهابيين والتطرف والعنف و ن ح م د ه ا ل خ ط أ موجود ا ل خ ط أ موجود يوجد فيهم وفي غيرهم وهذا بلا إ ش ك ا ل ولا ينكر احد إ ذ ا كان الخطا أ وجد في عصر ا ل ص ح ا ب ة وعتبهم ا الله في القران ويوم حنين إ ذ اعجبتكم كثرتكم عتب ا الله عليه م وفي أ ي ض ا أ ح د وفي غزوات م ت ع د د ة ا ل خ ط أ وجد في ا ل ص ح ا ب ة ماعزه ليس صحبيا صحب وجد منه ا ل خ ط أ هذا ليس كان فيه لكن الاشتغال بتضخيم الاخطاء ليس منهج العلم ا ل ن ص ي ح ة شيء والتعيير شيء آ خ ر فلن يبدي ن ص ي ح ة هذا مطلب وواجب ولا خير في رجل لا ي ب د أ ن ص ي ح ة للمسلمين ولكن تكون ا ل ن ص ي ح ة م و ا ك ب ة لظروف الواقع و ب ط ر ي ق ة تشعرهم ب ا ل م ح ب ة و بشر تكون أ ي ض ا ً ا ل ن ص ي ح ة مع الدفاع عن حرماتهم واعراضهم ا قلنا مهما قيلنا هذا الخطأ عنه عن هل ن ت خ ل ع منصاتهم ا وهم يواجهون الصليبين الذين قبل قليل يقول انتهت جهودنا حتى ن ر ب ع الصليب ا ب ص ل على ظ ه ر ا ل ك ع ب ة أ ب و بكر رضي الله عنه كان يراني م ش ر ك ي ن على م ئ ة ن ا ق ة أ ن تنتصر الروم على فارس ما هي مصلحة من الروم الروم المقتول القاتل القاتل الروم مفاس كلهم في النار. ما الروم القاتل القاتل النار السبب الحق الصليبيين الحق إخوانكم المجاهدين؟ هي هو في في ذلك لأن إلى هل إلى فجأة ببكر أقرب كفر أقرب تعتقدون أن أقرب من من اعتقد هذا كبر ي ريك كبر ري ان ضال نبول لا يعرف التوحيد بل لا يعرف إ ل ى ا ل إ ي م ا ن طريقه لكن يعتقد ان الصليبين أ ق ر ب الى الحق من هؤلاء ولا يعرف ا ل إ س ل ا م ولا ا ل إ ي م ا ن ولا يعرف التوحيد ولا م جاء مهما قلنا او اعطيكم أ س و أ وصفهم و ح ش ا ه م من ذلك انهم اهل البدع و أ ن ه م ظ ا ل و د و أ ن ه م خوارج ف ت ج م ن ا ص ر ت ه ل أ ن ه م امام عدو أ ك ب ر فكيف هم خ و ا ر ك م ومن أ ب ن ا ء جلدتكم وعلى عقيدتكم وليس لهم هذا من القيام إ ل ا ب ن ص ر ة هذا الدين وايقاف زحف الصليبيين امتى ت ج مناصرتهم وتدفع الزكاه والصدقات لهم ويقنت لهم أ ي ض ا لكم إ خ و ا ن ا ا ل آ ن في ا س ر كوبا يناشدونكم ا ل م ن ا ص ر ة ف أ ي ن مناصرتكم ممنكم مناصرهم أقدام يشرككم مع ممنكم مناصرهم ممنكم مناصرهم بالدعاء دعائه بماله بالقلود ل م ي ك م من الناشد ا ل آ خ ر ي ن المسؤولين وغيرهم في السعي في إ خ ر ا ج ه م ونحو ذلك كل له دور في المجتمع ما ي ع ر ف أ ح د عن هذا الدور حتى ا ل م ر أ ة لها دور واجب عليها من الدعاء وتحريض زوجها وابنائها و ب د ل شيء من مالها التجار ب أ م و ا ل ه م والعلماء ب أ ق ل ا م ه م و أ ل س ن ت ه م والشباب بدمائهم و أ ر و ا ح ه م والنساء بشيء من أ م و ا ل ه ن ودعاءهن وتحريضهن و ا م ة المساجد بالقلوط الصلوات الخمس ك ل له دور في هذه ا ل ق ض ي ة أ و ل ا ء ليس لهؤلاء إ ل ا أ ن ت م و إ ذ ا لم تفعلوا ذلك فسياتي الدور عليكم تذبحون كما تذبح ا و... ل ش ي ا ه والذين تبحثون عن مناصب ينصرونكم ما من مسلم يخذل مسلما إ ل ا سوف يخذل في مثل هذا الموقف ثم لا يجد من ينصره والاصل في الاخوه ا ل إ ي م ا ن ي ه قال صلى الله عليه وسلم ولا يخذله لا يسلم ولا يخذله ا ل آ ن في إ س ل ا م في خذلان الذين يذهبون الان يقاتلونها تحت ر ا ي ة ع م ي ة و ج ا ه ل ي ة تحت ر ا ي ة الصليب ويقفون درعا لهم بقتال على الشعب العراقي هؤلاء يسلمون ويخذلون الذين يقفون ولو لم يقاتلوا تحت ر ا ي ة الصليب و ل ي د ع و ن ه م بالماء ويعالجون جرحاهم هؤلاء رمنا عنهم نقول يسلمون ويخذلون وتجب ا ل م ن ا ص ر ة وكل على قدر طاقته ا ل ث ا ن ي من الاجل أ ش ي ذكر ا ح ا ف ظ بن ا ل ق د ا م رحمه الله تعالى إ ذ ا التحم ل الجيشان فرض ع ي ليس ل أ ح د يفر و ي ه ر ف إ ل ا من استثنى الله جل وعلا ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة إ ذ ا استنفر استنفر ولي أ م ر المسلمين المسلمين للقتال فليس ل أ ح د من المسلمين يتخلف عن ق ا ل ل أ ن ه م يقاتلون الصليبين ي أ م ا اذا استنفر للقتال حميه و ع ص ب ي ة فلا تجب عليه الطاعه إنما استنفر لتكون كلمة ا ل ل هي العليا فالبدارة البداء وحي على أ ب و ا ب الجهاد